خامسا ابراهيم والطيور ابراهيم قال رب اهله كيف يشعر الموتى؟ قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والانسان مامور بما يزيد في ايمانه من طمانينه القلب والثبات فامره الله عز وجل ان يأخذ أربعة من من الطير وأن يقتلهم ذبحا ويحرط بعضهم ببعض ويجعل على كل جبل منهن جزءا ففعل ثم أمره الله أن يدعوهم أن يدعوهم يقول أية أقبل هذه الكلمة فأقبلت تأتيه ساعيا ساعيا لا طيران على خلاف المالوف من الطيور من اماكن بعيده لازم تطير لكن هذه اتت من قمم الجبال تسعى ساعيا حتى وقفت بين بعد عن احياها الله عز وجل